Bismillah ar-Rahman ar-Rahim البروج wal الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب إذ هم عليها قود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن بالله العزيز الحميد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 إِنَّهُ هو يبدئ ويعيد وهو الْغَفُورُ الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أَتَاكَ حديث الجنود في الرعون وثمود